اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنا بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهما عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ لُوطٍ قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ أُنْسًا فَعَنَّفْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ قلنا حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ مِنْ أَبِيكُمْ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ مُنَعَ مِنَ الرَّكِيلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ أَمَلُكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ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 فَلَمَّا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَ قَمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق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 قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا أَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا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 وحزني إلى الله. قال انما اشكو بثي وحزني. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.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 فَلَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو إلى الله